على رآءو الله الله على وعلى وصحبه بعد قال <سؤال> رحمة الله تعالى يا يا ليت قالوا استحشه يا دين كسره يا صارت بعض وخسر مسلم او مسلم خفيف منك صار ضعيف يا ومسلم ابن خيسان الاعرار ضالذا والنوع ضعيفان رحمه الله يا في المحجر عسقراني وقالتستغرير من تهزيم ذهب في ميزان اعتدام وقارف الضعفاء وابعث يأمر مبرح يطلع عليهم لكن حديثه بمجموع الضروب يسكو جيجي وحن قريه حقام لغيره إن شاء الله الله على وبه قال حدثنا صفيام الوكيع قال حدثنا جميع قال حدثنا جميع عمر بن عبد الرحمن العزلي قال حدثني رجل من ضائر من بني سليم خميدة يا بني سليم خميدة من ولدي أبي هالة أبي هالة وحاولي عيال كيسي خميدة تقيتيسي جاو دي خوي دي تقاليد قبل النبي صلى الله عليه وسلم يكم ما تويدي ترى وحاله وكيده أبا, ابا عبد الله اذن به المكوار اللي حاله على الحسن العري قال وفيلي جاءت خالي ودي قال يا هند بن وكان وحوا والصافه مثل ما بيت بلن عن حرية رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قرح يسي وراشته الله حدولي يعي يصف اللي انريت المعبنى حقيد الشيء المحكمين فقال المحيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخ من مدوين وفخ من له افتيبت لوجه والجبيس تلأ له القمر تلأ له القمر أراد التشبيه على الجوي، أراد التشبيه على الجوي وحقيقة بريه البراغض التشبيه بري ضيق عليه. وجد بليس تملل القبر ضيق صور استروك ليلة البدر هنالك في سلطنة. نذكر الحديث حديث في مشاجب دولة في سلالة قوم. قال حسن الحويري فكثنتها وانظر يا الحسين حسين ما خطري زمان واختدار ما خطري سأله او ويدي عما سألت عن وحو ويدي افتدى وحي عريق او ويديين وانسان المرقى حويا ايو ويدي حسن العريق يا وحاوي او حنيها عريق وحو ويديين اسم ويدي ووجدت وانه لقد سأل اباه ابيه سو ويديين عمود الصالحي لم يصوب الله وعليه الصلاة وذكره بحتاب كيسة والشكله قاب كيسة فلم يدع منه وحكموا التريم. قال الحسين وحور فسألت عبيه ضيم وودي عن دفور الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وحور كان نجل وحاء صلى الله عليه وسلم إذا إذا آوى وركوته إلى منزله غرديسة. جزء او قايلين دخولهم سوق الفام في الساعه 3 اجزاء الصبح قايلوا جزء وان لله لا اله الا وجزء وان قايل لا اهل وجزء وان قايل للنفس النفسي الساعه ومجزعوا قيل جزء قايل بينه ويسقيوا وبين الناس تفينوا قويه ورد النبي صلى الله عليه وسلم وكأن اندر بالأخاصة شيئا خاصة على عامة عامكا وصيخات هذه الوديو سعى على حاله الحب حمد صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عديث سخاصة صبح لقصة ما ينسي عام بجوام للبن صلى الله عليه وسلم ولا يدخل كمركين يسنجل عن حقوق شيئا وحبا وكان من سيرة قغم في سوحاها في جزء الأمة ومذا قيلت او قيل ايثار اهل الفضل وتكفل به صاحب كائروا اوضر بده الى الى وقسمه قسمه الى على قدر فضلهم سيروا كما فضلوا يجدوا دينا ودوتا فذهبوا الى اي جلاه مرازيل وهم بعاشه علي عايش نيس كان صون باي او و خلون هي اسي عنيا قاصي عنيا وحاوي قروح هي مؤقته ويفوي سي الله سما ومن محاكمين دل حوائز دباه يبنقوا صاحبة ومن محاكمين دل حوائز دباه يبنقوا صاحبة فيتشاغل بهم مشغول انجري ويشغرهم يحي إصلاحاني والأمة طوبدة ويشغاله مرخى صوحا ويكون مشغولين دلي فيما الشي شيء بيغو رادلي والأمة طوبدة ومن مسألته عنه وحي يجيسان ويخباره للعوره بالذي كي ينبغي الله بيغو ويقول مرخى صاني قول حول صلى الله عليه وسلم ليبلغ هكا ارتياش عيدوا في الزوغاء منكم وأبلغ ريقا قارسيا حاجة من قف باهدي لا يستطيع أغوار عبلاقها قارسين تيرا فإنه من أبلغ فإنه من قف قارسيا سلطانا من أحمله حاجة من قف باهدي قارسيا لا يستطيع أغوار عبلاقها قارسين ثبت الله إلى إفاق سوريا قدميه لمدينة الدمودود يوم القيامة مالك قيامة ولا يذكر ولا يذكر عنده أكتيس وحوية لمشي يجرم إلا ذلك كامو يعني خير كأي كامو يعني أكتيس وحكى لمشي كي يجرم ولا يقبل من أحد غيره ولا يقبل كمور أكبر يجرم من أحد قفلك من أكبر غيره وركة فارحين حا يدخلون النبي قبل أسو قري يجرم صلى الله عليه وسلم روادا يغو وحضوري روادا يغو النبي صلى الله عليه وسلم أي أسو قريجنا ولا يستمقون كمين تجرب إلا عند واضل يغو وحكة نبييه أجدني أي هليم هلي كمين صلى الله عليه وسلم ويخرجون ويبهجرين أدلة على الخير خير خير ولا تسي أدلة يويه هو اللي تسعى وخير خيره. قال الحسن وحيه فسألت ووديه أبه عن مقرده لبن بحثام فيه صلى الله عليه وسلم كيف سلام كاراه يسمع في صلى الله عليه وسلم قال الحسن قال صلى الله عليه وسلم يفضل كي ناريه لسانه عرم فيسا بمعنى يفضل يحفظ كي ناريوها لساره عرم فيسا إلا فيما يعمه وحيفة إلى وجزء ميان، ويألفه الذي صلى الله عليه وسلم وصوت ويجن السحابة، ولا ينفره مكان إرجل، ويقرب كريم كل قوم، ويقرب الذي صلى الله عليه وسلم والشرف الجري كريم كل قوم، قرّك سكون ورخس، ويولي عليهم سقوط الحلوة الجري كورخس، ويحذر الناس. فقد كنت أدري صلى الله عليه وسلم ويحترس منهم وكي لا نبغي صلى منهم عليه وسلم ويحترس منهم حده منه إلا صلى الله عليه وسلم وكي لا نبغي من غير أي ضوية السيد والمرخص حاولي أنكد بكلم عن أحد يلطفق منه ياتمينا مشره مشاريسة ولا قلقه بقى كي سنة كلم ويتفقد بانبالي أصحابه وأصحاتيسة ويسأل الله صفوي جنجري عما في الناس تكوح تصيئا حالبان لقصو ايهاي نحا صواك وقضي نحا يسبدلين استير لي ايهاي ومارحبا الله كاس ويحثن ولا جنجري الحسنكا ولا أكسا ويقويه من حوى جنجري ولماتنا ويقبح من جنجري القبيح الشيخ ويوهي ويوهيه وضعه في جنجري وحلي توكى جنجري نبقى صلى الله عليه وسلم معتدل الأمر أمر فيس من أحاد وحنقل صلى الله عليه وسلم غير مختلف أمر في من خلاص طنين ولا يغفر محل ما أمجل وحنقل صلى الله عليه وسلم مخافة بغطاء وكبقية أن يغفروا إلى هرمامان ويملوا أي دانان ويسا يهضو هرمام أمو عاجس يغنوا هرمامي وإن عاجسي فعيس وكبقية وحنقل صلى الله عليه وسلم محل ما أمجر لكل حال حالة, حالة عنده الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم ما يقول نحن لا يقصر على الحق حقك مرة قابلة للنجد الصلى الله عليه وسلم ولا يجاوزه من قد بجلس اللهم الذين يرونه فيه كثيرا ومن الله سوق كميجة سيارهم كل شيخ صلى الله عليه وسلم هو شرفت بنا أفضلهم كل غفر لبنا عنده الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أعمهم كل وععهم سنوغفر بنا ويان nasiiha ta haga nasiiha waa in la daa'amada iyo waalada kowga fiicaba oo ugu caansan waa aqaluhu kow ugu baaqid wal fiisa wa aqmuhu kow ugu weeyd indabtiisa majlisada xaqda daljadal wuxuu aha ah ahsan kow ugu walaal san muwaasada xaqda qeybsiga iyo او خالويه خاصه atiisa kaasa labiga sharax atiisa kalaa afsadale kuugu qofka libaayda walo atiisa wuxuu aha aamma kuuru haabsan nasiixta xagga nasiixada waa aadmo ومؤذرة إي حق حوديمة مصنوية توقع مره يوحو الجريو قال يوحوري فسألتوا ويدي عن مجلسه فدقي السيمة ويدي لم الله عليه الصلاة إي حلقة لوحوري سنجرم فقال يوحوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم كامل الساقر ولا يجلس مره في سنجرم إلا على ذكر ذكر دشري ياره وإذا انتهى إلى قوم قال أحد أمركو قال أنا جلست أبو فريسندري حيث ينتهي وخطأ بعضه به يستعلم مجلس ومجلس وخطأ بعضه وإذا انتهى نلقو صلى الله عليه وسلم ما أرقل حاولي ما صلى الله عليه وسلم الله عليه وقفك لو كتع يسمون من فريسندري منذك أن لا يقومون كعزر ولا يجلس من فريسند على ذهر أضو فريساني الذهر يلعب كفريسندري أضو حاولي أسلامي أنا ذكر إله سبحانه وتعالى سواء حصوصا وإله قلب يكوه يا أيها المستعذري الله أكبر وإذا انتهى إلى قوم قال مر كل من غوتك صلى الله عليه وسلم جلسوا فريس إلى حيث ينتهي به المجلس مجلس ما شو كل بذلك أمر صلى الله عليه وسلم يعبر سبيل كل الجلسات كل لفظ ينماذج لا يحسب الجليس لا يحسب جليسه لا يحسب امور ما يجري جليسه كلفهيا الا حدا نص اكرموا عليه الوقت على دنياه الذي حبيب عليه الصلاه والسلام قف قف كف وخذوا السور الجليل ادي قد شاغا ذو مجتو ان شاغا شرف و مجتو ديب لا يحسب ولا اكرموا عليكم اكرموا عليكم اكرموا عليكم من جالسه قفت الله فريسا صلى الله عليه وسلم او فاوضه ابا لتفيحاجة الضل صادره لنه سورسيجه صلى الله عليه وسلم حتى يكون الله وعلا هو قفاسي او منصرفه كأساق اولي بحي او اتسمق ويساق اولي قفضوا اللي بيجيباده او ضل بيجيب ويجيسه الى امرقى ضلتاس لنقص الله <سؤال> عليه وسلم منك سيدان فوق مايصر ايه ويستبتها ايه ويستبت جيد لنقص الله عليه وسلم صادره هو كي سجن لنقص عليه السلام حتى يكون الله عليه السلام او منصرفه كمنصرف كوحاول السمع وما يسأله قفه ويدي سحاية فضل لن يرده هو رسول علنجل لن يرده من مولع علنجل الا بها دمكي ومتعرفي أصدقوا وطنبوا يعني موني علي جنبه صلى الله عليه وسلم أو عدتوا حكوة علي جنبه فيما يصور لك هذا الفضد وبيلقون هذا الكبينا وفيما يصوري وحاوليان هذا الفضد مكون علي جنبه والمرقى يقولون إيه الله والله أولا إسلامه إياك أو بميسور من القوم وحادثان حتى أول سرين وحادثان أولا فرينيه وحادثان أولا فرينيه وقالوا كمين شعرون أولا سبيديه أبدا كذلك هذا الفرد بالن الله قبوسي الله وصبحته لكيدي كبر يفعل يتفكر ويديك عمي حيثان أرها سلام سلام علي كرام حيثان أولا سلام كبر يفعل وغدا سيوجد waqtan ka u tahay sabada waxaan la waxa ayuun jiree oo ciyaara hadaan sanka u jaarto oo ka soo taad xamaru farxiiya lahayd qabaha jaal oo farisoon daasho muhiimada muran faan waxa loo doonay baaxirayaa sidaas oo xaalad tee sida soo xisilay waxay ka raaxay kan kana walidi kara raaxada jawiga oo go'aad waxa uu yahay waxay Soomaalidu baaba'ay sheegay ba dirow ma wax talo ka dhawrtaysan uga bidayeen ya ma حويري واحد عليه حويري يوم بعد تيجي بويري مر عليه الض مرقي صعب ضوري عليه مستعد في الدورين وحويري يوم بعد تيجي بويري يوم مر كات تيجي كل يوم تسوق على عند جلبنا القفتي بويري أمام محاضنة الهدائف سبحانك هذا مهتان وعظيم وعقول الدين اليومي ربيع المدخلي ربيع اللوخ لماذا وإمام لينا من عرماء سعودية كمينة يا وقت كل اليوم حيث اليوم حيث يحلق الصواق الانتاريخ وحي حيث وهذه الكل يصبعك تبايا قلدي وهذه الاسوبة إصلاب القدسين الكل يحلق الكل hii duuli sawarii duuli tareeso haal bujogi sawna in sawd xay sawarqa ya sabriro maraas u yahay isaga waxaan saaray buu tiday lacad buu galay wala isaga qiriida oo على yado yado tii uu galay oo la jeeyo haddii loo diya la siyo wuxuu sa karada waxa ragu kuleeyay goon ka dhax qabarnaya muhawadada laga haddeeyay si uu dhayeehi ayow waxa weeyaa cabbo fiya badii al هذا markan waxa uu yasu xalagaalay mu tarayiba wasoqa barkasta garaakad dib iyo waxa ايها ابو حسان وعيوبنا رب وخالقنا الدسره خوفك وشيسو الى الله سبحانه وتعالى اوضري حكودانو علم غو نواير وتواضع ان كوزي ياديو خينو واير على كقاري اسياليان يلوخر يوا حسان انا كقاري ويهي وايدا برد وح... برد برد برد بي سواء الوحفوزي زيادا وحيثي قوسي القرآن الهي لانكوش بي سبحانه وتعالى اللي بحادثي بسوء يا كأم لبنان يا كشرف الله يا كفن لبنان أفضل خلق الله ويان وسلطان العربة وأمين الأمة ورسول الأمة حضره الله عليه وسلم الله يردنا واجي واي هي قد على الله قد وصل النبي صلى الله الله صلى الله عليه وسلم بس هو وحا ويا سيده تيته ياه وحا ويا صلى الله عليه وسلم وجهيته فسرده ياه وقوله دققيس و بقلوصي عن ناس بالضبط وحق جاري بس هو الذي وجهه وخلقه فصار الله مخون نقدي اذن ده وصار عبده ارتيسر وحنا في الحق حقا سواء وفسوان كلا كلا حتى فرق اظضر يوخنا حورتا حق اضا اي اضا حق السنة حتى يسوع ياشو حق والنسي يالي محمد صلى الله عليه وسلم اديرا صوت الطلبه مجلسه حزب هذا هو عجيب اي حزب نغور وعجيب واجب مجلسه النبي يوصو فقهيا مجلس علم با العلم باهيت له نقو يا و حيائل حشاب إلا من الوحدة أن تضكي أنت الدينة هل عاموا الدينة اللي وقال إياه لها حدرعه خلاله قد تقولون عن عاموا الضميسة لكفة مجد الأن أمرض و حدرعه خلاله قد حبار و حدرعه علمها الوليية مصر قرية مجلسة ولميقى مجلسة كيسية ماشى الفنية مجلس علم مال علمنا و حيائل مال حشاب و الصبر مال حشاب ف لنضمينا و الأن و صبر ما الافليسية الصبر خلاص صبراهد لا ترفع فيه الأصوات عص كله رقق قادم لا يقدر ولا تكبر فيه الحروب حرباي كن الله عز وجل ولا تكبر فيه الحروب حرباي كي حربات الذكر اللي هو حمد ولا فيه الحروب قرر بوريسا اللي قدد لها عجر و اللي قدد لها عجر وهي الله حرابي عليك ولا تنفى مجلس يا باشا الله فقيه زلاكة ينفى في الجرن احوالي ونفى الله عيوه الوارزاه الله اكبر متعادلين لك واضح لحظة يا فيه ويكونك رفض من دمائي مجلسك لك كوي لاهم سماعاه iyo qiruna iyo weelay jireen fiis majlis ka dhaxdiisa alkawiro kawi waraabura fiis yare khirno la hadiisay jireen way u soo lulaa halaaga ka daayda saxiin kalaa u doorti jireen way xosura al gariiba ka gariibka ابن عبد الله بن يزيع قال حدثنا عن الحذلييه محمد بن عبد الله يزيع اه يا نزيع صبر قال حدثنا بشك المفضل اللاحق قال حدثنا سعيد عم عن ماته على اسوارك رضي الله تعالى عنه قالوا هو قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يهديها دي الله يسوه هديه إليها حقيقة قراءة طابتك وحاولي أن نشعرها دي الله يسوه هديهي لقد دلت ورضيها ولو دعيت عليها لا أجبت ورديم لها الله أكبر لا أجبت ورديم لها دي الله يرمي لها وهذا صلى الله عليه وسلم ورسينيه وبيه قال حدثنا محمد البشر البنجار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا صفياغ الثوري عن محمد بن الكبير عن جابر قال المحير جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من راكب الضغل بقل سغوفه وشنين ولا بن الزور فرص ليس غوف وشنين الزور وفردها وحاولها موقعها فارسية أيها اللي يطال ليس براكب بغلب بقى المفهو الشرير ولادر الدولي فرص المفهو الشرير إستوى النبي صلى الله عليه وسلم حديثها صحيح علي أبو أي في صحيح. الترمذي في الدامع أحمد في مسلمه أبو داول في صنعه وحديث صحيحة وبيه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري قال أكبر عبد النعيم فضل من الدكين قال حدثنا يحيى بن هيثم العطار قال بحوري صمعت يوسف ابن عز السلام بعد الايقال صويري صمى الله عليه الله وقعد في حدره مجتي سيقفرسي ومسح على رأسي مضحي ومسحي إياه كي سيستدع النبي صلى الله عليه وسلم إياه كالضبكة العيقالين بضبكة فقال مجتي صلى الله عليه وسلم حديث واي شيحة احمد ما في مسنده وبيه قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا مدى وضيانتي قال أنبانا ربيع بن الصميح قال حدثنا يزيد الرقاشي على اسمالك النبي صلى الله عليه وسلم حدي وحدي على رحل هلذك حدي رفق وسليته على رحل هلذ على هلذ ريويا رفق وسلي بسؤ غاضي فعله وقطيفة يوحاوية قطيفة كنا نراه حمير في جلي طورها لعسل أربعة دراهنة أفض بها من التأيير لنا به راحلته هشري سبحان الله صلى الله لك على النبي صلى الله عليه وسلم قال الوحول إن البيتك أجيبي بحجة حج لا صدقة فيها أي اسبق الشرية حديث الراهن ولا رياء استسلم يا رجل حديث الوحول صلى الله عليه وسلم وفيه قال حدثنا عبد الرزاق قال سفي لها فكان عبد الزاق أن هلا بس الأعر الجمر وياه عرف يا فيليب عبد الزاق إلى وصل للرحلات الأولى ولا طحية لكنه يحكي نور على واسطة بارا بارا بحبر الغاشي الياريع الثابت الجرار وعاسن احول الارسول فورن الرجل اللي خياط او وحصله فرخ صلاه يا دعى رسول الله اللَّهِ او يا رسول الله عليه و سو دوي ذري دل صدها على وقال صلى الله عليه وسلم وحاي الدباه دباه اي بابخاسه اخي قاتا وقال وحاي يحب الدباه دباه في جلبوها قال ثابت وحوري فتبعت وارجلهان في الملك ويقول له فدار سرع لي بسويله اريا طعام الراشين ابدل عقووده يا علاء يصلح فيه ما سميه دباء الا هذه التي سريعه ولو سمي جلي هذه صحيح مسلم با في صحيح ايه كصوراي احضرنا في مصنده عبد بن حليدي في مصنده الواحد صحيح ويال مرثة وفيرصة ثلاثة سريط واضحة ثلاثة عرمو حليهم وعجزاروخ مرثة قدر الكريمية لكن ثلاثة بعضهم محلوة للمشايخ بركوت خاصة مشايخ بعض السوفية تيوكله وعشورهين باورين جريلو ow wal kaar soo rahim inta kale i aado saxid walaal xana أعلم wuxuu u التاس أريد qalayay iyo soo rahim intaas ariga iswaari tan iyo xasaasiyid ah taa soo rahim inta wax kale u yihin suurada wuxuu barka la أو بشير oo dadan ka saxaw yaa hilib la googoyi kedibna la cid cilu shiree oo hirin kalaftisa booda looga dhigaa oo kale iyo shiree oo oo ma waxa uu horey u الله booda looga لو بنو جابر تلغوث وبه حديث وا صحيح قال حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح كاتب لي ليث في سعدي الفهدي الرفعي وحقريتي صدوق كثير القلط ولل ركيس وبدتا لكن قلدا في سافر بدر وحجر السفير عبد الله صالح قالتا في سافر بدر قال حدثنا ابو عويهه بن صالح وعويهه بن صالح له اوهام كثيرة اوهام فربنا رد عليه اي حي ابن سعيد القطان العور قال وحكي القيد وحل القيد اللي عايشته والله يقول كان يقبل رسول الله رسول الله ابن سيدنا في بيت غريسه قال وحكي العايشة كان النبي يقول شوك و هو بشر او يا بشر يفلي ثوبه مرلس اسكهاجا جفت دي او يجلتي waxaa lagu ka ka guray nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yaxlubu sathu nafsiisa aridu ayun ismaalajray wa yaqdumu nafsuhu nafsi si yushaqajri hadithan ahad da'awada hadith sahiha wa xubur عافل الحديث العسكرانة في تغرير تهديد مكشن يجيب مجالي هذا الحديث أصحيح لغير الصوت الظهر بركة كان البشر من البشر يفلي ثوبه كلمة يفلي أما تفلي الحاويا وعادة هيرو حديث تفلي رأسه الليله وتفلي كلمة أي كبب بيسر رأسه وإذلك القلطاويا يومي حبال حفظه على صغره وكذلك الصوبة وهذا يكبط بيس الله وأصلا صوك له وعمرت يسلي صوبه اللغم على واسح لم يقوم بلغني سوادي سنجلي ويسلتك بلغني ساعدين ليداهو كله لا مشكلته لكنه حالا من الصيف رأي تسلي رأسه ولا حديث أم حرام أرس من المارك ومحرام مثل الحال حديثك أصطفل رأسه وحاق مفتي مرخى صحابه يسوفيان وحباب الشيخون بيهان ومطلعها ما يشعر صباح وحباب مرخى صحابه فكر انت اللي ما يحفوه شواء كانت دونه يوغو سنوه ايام فهينا لكن ارمضوا سنة كوفا السنة قال لو في شرح صحيح مصل جيسكا صدحية طبنان صدحان الله على صرفي اللح عليها رحمه الله تعالى فاستخرج القمر برغاسي اللي تقتلها مليحي سيدلتك اسوه ثاني ستينة ديشملي كنالك على في صدح الباري وحساس وحساسه كان لأرجاء مباري الصوري في سحفة الأحوذي سولى بجلة كشرات ففعل الله بقولكم صدقية كو ساسولي إمام الزرقاري موطع بركو الشرحي بجلة استوى الساسولي، وكذلك أودس وصالك إلى مواط إلى ذلك كذلك الساسولي، كذلك وأحسد على الأرباد وحاول شمس الدين الحق شاق كثر أو معبوته بدور الشرحية في كتاب الجهاز بدلت كالشرائع صفحات الشرائع طبع الإسلام في الأيام عياك الله حكود رجيس يا حصل سوكر اللي هاي في الشرح غريب الحديث سأل سليمان سورة كليوباتر طفل يبرك فسره حسن الله سبحانه وتعالى في رشاد الساري حسن الله سبحانه وتعالى على العيل في عبده القاري شرح صحيح البخاري سأل رحمه الله تعالى على كل حال أيضاً الله سبحانه وتعالى مخلص في فتيد وحلاه بركه هذا من شدود الله فصوح حكوان بالله إذا نلوي قصنالي إيو حاولي إيو بلعيلي اللوحجر نلوي إيو حاولي ناثير الجزري إيو موار الفوري إيو ونوان الحديث كالشرحنا طوح حكوان تكون أسماء القانونان وحاولي برغة صحاولي يمشع دوك اه بجرم آه راسية برغة أنه بسعى برغة كلمان يحاولي بقعاته في اليانا waa adee iyo laazib balamaa noqota لازم laazib weeyay la ila halbaf uu kuliyo qaabta hadii aad weeyay la ila lagu basuul daawata laakiin waxa lagu xadidaa oo fiiriso kelibaan waa laazib uu suurtu qiraa hero waxa weeyay waa laasib اما يفلي صوبه بني حيسى اي فاري سميه ويلا حديوا يفاري سيعترامه فاري سيناس ايا الله كذا بسئلة باباك وحاد دوته على بحيك فاري كفيري صوبه بركة كلمانة وحاو ياتفلي رأسه ويكون صاروة اللوقات عن المفعيل عليه الى قلبه ciirif roobano ku tiibada ee waxa weeye tafli barbarisan tafli shalleen tafli injo qursal tafli waxyaalo badan weeyna qotaan een virusi xatooyn qotaa laakiin waxa xadida kolba dad سلا سحويًا بردي ساس هذاجس جري ويحقرشنا كذنر كبر جلبو صلى الله عليه صلاة سلا سوية يفلسوم بردي هذاجس جري سل الله عليه صلاة ويحلم المشاة الله يفرأري وليس جري ويخدم حديث أبو في الآية الوسطى أبو خصو الربيع بغويس الشرع وحديث صحيح من غاز باع في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء يا في خلق, السبع. في خلق رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قال, قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال عباس بن محمد الدودي بغدادي قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا علي بن قال حدثنا أبو عثمان الوليد بن الوليد عن صلامة الخالجة ومجهولك. على خارجية من الزيد المصاب قالوا فور دخل لفرطه أصابش على زيد المصاب فقال الله حكول عن حديثه أنا وقش الشيء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رسله حديثي فقالوا فور بعد الحديث من حاله الشاكية كنت وحارج جاره بني سيف فقالوا شاء إلى نزل عليه الوحي وحجه وبرخ قصدهم بعض فليه ويس ودرد لي فكتبته له. إذا الله عايز كده صوت عشان يعبد اللّه حفلاً والله يا غرباء المسلمين يا أبو حكوف والثنان ااا يا ااا طفلين سمي الحيسة يا أه جدناه يسوي في ريسه يفلس أبوهنا كده ليكسل على سوقه بعض الإخوة سيصل غير أتلاش لكن وصح وياه وده بريسي وهذا بس إذا هجدي تظهر <تصفيق> على واحد marka uu khafiyaa kutubta iyo hoos loo eego dibna isla noqdo oo xiljeeda laysna eego laakiin waxaadu duuday nagmadarfaas xawliyan la doon la joogiyo ziyara balaa la jiifiyo balaa waxa ay soconayaan khubtu waxa raajaa jaaruu barashii limu sallallahu alayhi wasallam fakaana waxa ay nazaalay calayl wuxuu wuxuu الذي أبقى له وحاول يخشى الله ذكر عبد على عبد يخشى فيجري وينذكرنا آخر الله ذكر عبد على عبد يخشى فيجري في وينذكرنا الطعام الغاشم وقاحشة عليه صلى ذكر هذا كذبات وحديثك على أبي أبي الذي صلى الله عليه وسلم حديثه وحديثه في صداح من حديث صار ردغوي في شرح السلق وولاني في معدن الكبير عنيز سبرقى والسحاق والضعف في كصوية طريقة كنا جيرتو عبو الشيخ في اخلاق اللوي وكصو الرغمي لكن طريقان انا محكوز للمبة روكة يلمبة جهولة والغواها لفرقان ومن غالا حدثنا اسحاق الموصر الثاني قال حدثنا يوريس بن بوكير عن الحمل للأسحاق من دل سفيري وقال على عن زياد لاني زياد عبد الحمل لكعض القراضي العمر الرعاف قال طا رسول الله صلى عليه وسلم يقبل بوج وجليس في قابليه وحديثه في شكليه على سر القول قال خلو شرط يتألف يتالف بذار شعره هو كسو دوي دري فكان هو يقبل بوج وجليس في قابليه وحديثه في شكليه سعاد قصيده وهو انا ذكرها عقب على هايو شكليه وجليس لو سو قابليه له صلى الله عليه وسلم آه هي waaye fadhaa hatta hadhaa balantillaa umalayaa alla law khayra alqawli qaan ka tawu khayr ba ilaalahay qultu wa xaabari ya rasuulallaahi rasuulki ilaahayun araa khayrun alayhi abara ayaa ayaa فقالت فقاره وحوري ابو بكر المكافر قبل فقلت, فقلت يا رسول الله ارا خير العرب ارا خير بلد تصور ففقال لي خير و يا رسول الله خير ارا خير ارا خير بلد ارض خصمان با خير بلد فقال لي خطب با خير بلد فلما سالت الرسول بالحديث تسلم فصدقني وايرى شيغي اي سي حقيقه هذا شيغي قال لي أريد الله أن أكون هناك مثالت وكيف يديد أنا أتكد عليها أن أجعل العنوات والتي قال لي حديث السلوية في السبعة حصل لغيره الحالي أصحاقه ومدلس عبد ركوهي تحديث رب العضايل بوراني كنالك وصورهي حديث حصل لغيره وذي قالوا حدثنا ابو طيب صعيد أبو الرجاء قالوا حدثنا جعفا ابو سليماني الضبعي عام ثابتا قلاني على الاسماليكي قالوا يقولي خدمت رسول الله ورسوله عشر رسول الله سنة سنة فما قال لي ادبو أولا قفل قف أما كلبا لو جدو قال ابو رأى شيء شيء تردت لما تنتم بحاواتك في أموره ورم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحسن الله سببكك و هو الأنسن قولوا قال حقا بقى كه ورام بصيسك بانا ثامن خزن حرير ولا حريرا واسم ولا شيء أشيء بانا ثامن كان علي رمك جرعسن من الكفر رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم ورام شبن سببانا أرج بسم العدر بسم اللي إذا قتلوا وره وراحتنا حضر صلى الله عليه وسلم وقال هذه تقول من عرب رسول الله رسولك بيتي صلى الله عليه وسلم حديث هو حديث صحيح ولكن في جامعه بغوي في شرح سنن هو كل بطريقه اخرى و تصوت عليه كذلك حصلت عليه البخاري في الادب المفرد وحديث صحيح بركات اذي طار حدثنا قتيبة بن سعيد ورجا واحسن بن عبدة الضبي البصري والمال احس بن الوابي قال قالا خيرا حدثنا حباب بن زياد قال ورجع الصلب العلوي وضعف بس على سيرت رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان عند عليه السلام الله عليه السلام رجل بهذي سجى أفر الصفرة راد زعفران راد تيس وفتي سمايو جيت زعفران إلىه من تيس وفتي يالي قالوا حير الصحاب و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد كان يواجه إنه قابل حتى رف الشيء الشيء و خسويه يغرق قف وح العين قف وح العين وحكك راهي سنة يوم صلى الله عليه وسلم قابل إجراء لا يكاد كاسرين وهيواجهين وقابل أحدا قف بالشيء شاء الله قابل يكره العيو قف تأصب بالشيء الشيء كسو يهي شيء قاسو يكره هو اللغو العيو صلى الله عليه وسلم فلما قابل قال يقال قابل حكوين لو قول صنوه وابا الله لحيوان يجبع يربع هذه الصفرة وربو لها ليزع فراغ في سبرايس كافة adaa u sheegaynaa go'iiclay hadii filasho jid soo hawlba faa'iido kosool ninka salda alaa صلب العرب maraha saxawayaan daaifa xidiga ضعيفة u yeeray faalidayra badabahum urur xidiga uu ka yeeray faalidii ilaahay siiya oo xidiga ayuu wax ka yeeray dib ilaahaydo xaqaas waxa way u yir urgaa ricaadiib laata ta degloodri ayaa waxa daday waxa uu yidhi dinka leeydaaho faldan calawi wuxuu ku وايها مركات حديث يتاير الضعف يا فصواني يبيه قال حدثنا بن حمل بشر من دارة. قال حدثنا بن حمل بزعف قال حدثنا يا شهدته الحجان على بسحاقه سبيعي ويحي الأبي عبدالله الزبالي واسمه عيسى عبد على عائشة قال لها عائشة قال بحيثري لبي يكن بواهد رسول الله رسول الله عليه وسلم فاحشا بالحوال له في الحمارة يستبع بها مواهل ورأس الحامل يدقى القليل بها في الأسواق السوق قلب ورواب دل إذا سوق تسكب واضحه الله يسأله بقى حين السوق واضحه يدقى تدوران وهو رفاله خاصة لا يدقى لا يدقى لا يدقى بعضها من السوق السوق السوق إذا الزرغان يقدم يسوه إياه يعني عند السوق الهداء الجمعة الغشوية ما هو الحامل لا يجعلك صعب، يا... هو... لا هلا حاجات... على قد بدينا الله يكسر وسير كذا تام وليس، فراشة خلاص بعده، هذا بعده لا الله صعب هذا، لا الله walaa tabaxasho waxaad wadaa ayra waxa way bedelay oo loo qaatay xishoodka naftiisa badelinaa loo hor qaxoodo xishoodka la tiisiyo ka waxayda mustaqbalka waxa way raaxay xishoodka badelay galawleyo qaatay luqbo dheer iyo xulno ayuu gabadha weyn xirab oo xagooda xijaab weyn xirab soo الله حدرت يساعد حول إياه وحلو سوقا بيدي يسوق ملو بين هذين السلسة أجاب بذنر فيه وكه عليك ونواتنا بس أنا بعد قصة لياه أم لايك قصته قصة لياه أم لايك قصته وعاد على القواردة ودو حيها هاته أثر صرفها بهالدة صابر إليه قلت إياه لينشة أجاب باروه يهد قلتني برقص حول إياه وارغت وحاذي ما إن كان غصون حضرت عيني فتى سلبة وحاول إسلام غير كل غصون كلبنا بس كلا حلاشي موديس وياك وانا وحنا نعيش متعة تقولي كذب هذا ودي وترى وعي وترى كي أول مرة حددي أنا حاول يا بقى موديس كورا. مسألك هاي علي. علي يا كورا بس أنا شايف الله يغفر واحد عليه اللهم صل على الجيل أريخ يا وحيري أنا يا تاقير ويا ريو حوا وتصالح سوري وتصاحو يا براي ساتين في السودان عوير كرايح جو قرب براي ساتين بس الشيء اللي صار كل ذلك ما يوايد كارو بيرد واحد ربي بيتها waxaa soo betaayayso colaasaha aanay soo qaxlay dad jeediyay oo guur gabadh wax laga soo dhaaxay xijaab iyo حولها السؤال لقد تحذينه خاصة تنقف ارواح ذاتها اسئلاني ما هذا اسئلاني لا يستئلاني ولا تخالص الاسواق لتفسي وقاليها لعضاءها لا يزعى الله ولا يجب ان يأتي حضاك فرحضانكم رجولي جريم ولا تيأتوا بسكتنا في جريم ويصفحوا ويصفح, ويصفح في جريم صحيح حديث وبي قال حد ثلاه الصحاب الهذاري قال حد ثلا عادة من صلى الله عليه على عائشة رضي الله علها قارع حسن ما ضربه صلى الله عليه وآله بيدي ضعفتيس الشيء أو أحلقت ولقي إلا يجهد وكذبه تنقول يرفق الله ديتينه وراء ضرب خادم الأضال برقع وراء رقة هو اللي برقع النبي الله عليه وآله وبي قال حديث صحيح وبي قال موسى في صحيح الوادي الداربي في صلح في بسرده وذي حد قال حدثنا احمد بن حدث الضمبي البصري قال حدثنا حضر المعيام علي ميصور علي الزمري علي عاشرة القارب الحكري بانا يترسول الله عنه صلى الله عليه وسلم انتصر الاسلامه كأب قدري بمظلمة الظلم وظلمها لبدالبي قد انت لله فإذا انتهي كمركل الضلاعية من محارب الله قربوا لي كنا واحد منه كان وحوها من الشدي وقدر في ذلك الناس غضل العربة وما طينا لما الدور قريب بين عبدالله لما أمر إلا هذيك لإختارها لأ ودرجني أي صنعها كوفوت ما لم يكن إثباً بأثباً دمبي إثراهيم ورية كان أبعد الله فيه كذبت وفرشا برضها وفحاول يلطف وحاول على عريسة إلى يدفر وعراضه حدوه فرحه إلهي يدفر وحفه حدوه حلع إلهي يدفر ومعه حدوه جعله إلى يدفر ويجعله وبيقع قال حدثنا إمام عمر قال حدثنا صفيان السوري على محمد ابن الكبر عن عروة عراشة قال وحاولتني إسا إلى طلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واراده لا في سلافه قالوا horrid اشو والله قراري لكيد حب يريدها سد او اقول عشره اقرار ولكن بدا اذر له وفصح له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا لو جعل يليه ذلك القول هبكي فالب خرج وحضرت يا رسول الله رسولك لا هيو قلت وا ما قلت ثم, ثم بل الله عليه واله القوره حموك ما رز العسل صلى ما فقال الحريه عائشه عايشة إلا شغل الناس دكوا وحاوا شربان بل قصد تركهم الناس دكوا ايوتك او وزعهم الناس دكوا ايوتك التقاء فحش لاجل التقاء فحش حبابتي سرك يا ليا دك او قديان او اسقي لها خوامتي تكعرتي الا واكن لا اله من الله لكلوي الله حوار في سال الرعيار، بات في رب ولا عيا، واه الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي سل الباج أبي داود وفي مسلم لما حبته حديث صيحة، قال حدثنا الصفيان الوكيع قال حدثنا الجرير العرور إنه عبد الرحمن العجل وابعث قال حدثنا جل بايور هذا لا يسمى بولد أبي هلا، وابن عبدي الكفيد، وبيقولك الله ما قرأه إلى أبي هلا. سعود خليج التخليجون جريوا أيها بهال لا يخلق عبد الله له يجري علي أبويد بخير بهال على حسب علي بخير الله عنهما حديث خلص للغريه قالوا فريق قال الحسن علي بخير الله عنه سألت أبي أبينا وزير على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جل سيد الله صديق حافظين شاه الله صلى الله عليه وسلم دائرة بشري بشاره هي سليمان صل الله عليه وسلم سهل الخروج بقى في السيشال بواها ليل الجاري صلى الله عليه وسلم ويجلع صلى الله عليه وسلم ليس بفضل بالضبعه ظاهل وراء غليد بدأ الظبن باهل ولو كنت فضل غليد القلبي من حولكم إله سبحانه وتعالى حتى هل يدلقى الضبعه ولا تخابل يبقى نغير لبقى معه صلى الله عليه وسلم ولا فحاشل الحضارة بي ولا عياب العيابين بقى باهد سفر ولا مشاهد بخينا باهد يتغافر ويسح البعيسيج لعبا يشتوح دوليه اروح بخينا بداي وحايا استوح الدولي يؤغان تكوح البعيسيج لرسول المهديسل ولا يؤيسو دوله لا يغلق من ولا يؤيسو دوله شيء قال كمورة بقو لا يدخل قبر قوس سجني، لبيك صلى الله عليه وسلم أديوا ولا يجيب فيبر جورجس، لبيك أديوا حلويديسة صلى الله عليه وسلم. إسلام الله شيء غناهين، شيء يوقفك كبر قوس سجني وقوس مرجار سجني لا يسوس عمر ريجس، وراءه واحد عمر ريجس. قال ترك نفسه لفتيه وقتيه من سلعة صدق حنوب، المرا مرا الله عليه وسلم وحمرق الله قالوا كثير لمس على صلاة، والإكبار يسوي له. وغيرها يعني وخيره فائده كسونين وترك وترك الله صقر وكتب لي ثلاثه حروات كان هو لا يذمك كان عيبك حتى قفنا انا بدوري بيرتي ولا عيلاني حتى حق بينه كل دقه لا قالوا ألا يذبك أعرى يحبق أفضل عجري ولا يعيب أعرى ولا يذب أعورته أو ربي سبق البجري ولا يتكلمك من هم الجري إلا فيما رجاء سواله وحوال المبيث الرجير يبويانه وإذا تكلمه أرقب جنسائه هو اللفظ إياه أكثر من هم الجري كأن لما يحبونه يسين على رؤوسهم بالحومين الصاليين أطلعون الشب بالله صالتهاي فإذا سكت برقب أبو صلى تكلم من هم ولا يتنازعونه بين الدولتين عند وانتيسة الحديثة ور السؤال كم بين الدول لا تتكلم وتحط أن عند وانتيسة أو سط له أن عندرين حطا يفرق الله وتحارقه حديث حديثة حديثة حديثة ليال ليال من حديثه عند وانتيسة حديث أوله خبر ريو كالوانتيسة يبحث قص الجري في ما يحكون منه وحقو قص الليان ويتعدم الليان الجري بالدا يتعجمه وحليا الليان قوف غريب فلواتي سجري على الجفوتي غريب يا ابيك يا في ضببه حالكي سوو حوليان او اكيريو و اسئله في بريديشه او قف مسافه ده واحوي جيسو كو اكيهانوك وكي سدري حتى ان كان اصحاب حتى ان كان اصحاب اصحاب في ساي هايل لا يستد لوره كون سوجيتا ويقونو حرجري اذا رويت بخيالتي بارم حاجه dad dam iyo baahir aadiriya iyo quno baahir aadiriya taariifdu ugu kaawaya walaa qulu salaad dad kale noor u soo raadin jiray sallallahu alayhi wasallam in hadis uu ka fiilay dadka sahawiyan oo dadka gudaybayaan walaa yaqdhu فىقبعه بارخ ؟ creo Because of light له و spoken with light 低ح هدية قال قيادك a Mine declare وق Phillip قال حدثنا علم حانو بشارة بن كدر. قال حدثنا عمر حان الوهدي قال حدثنا عن صفيان علم حان المحد drawers قال خاص باجاجان وحدظ Mary لا يقول صلى, رسول صلى الله قال فقال له لا مجل خواصةandır قبيق على حدثنا الوصاية على القرش الورقي على حديث الله المستعدي عن الشهادة على الله على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باللاسي كذبت ودبرت الحيرة فرقه وكان أجمل قباي خور ورق ودبرت بني يحي وهو أدل بل بل بل في شهر رمضان بشر رمضان حتى ينصلي الله الضحى فيأتيه زملاء يجري فيعرض عليه القرآن القرآن ويلا لقيهو ديري ديري بوكو لا كلبو كانوا سلاي ايا صلى الله عليه وسلم أجد بالخير خير كان ددك بدل لربقي حلم وصلاه الله لصدره حديث البخاري مسلمه ورضي ويه قال حدثنا قتيب سعيد بن اخوال جعفر بن سليمان قال ثابت البلال عربي صارق <تصفيق> قال ابو فيد قال ان صلى الله عليه دخل شارو الشيء واحد لرب دي بري دليل وحو ردي النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا هو خليه حديث في صلاح البخاري حاسثت سحال سرقوه كعر جريب الذي يسعطى الله ورغزه حديثة يكرم حالة واحدة جريب واحد كان الله يدخل على نفسي إستاذ شخصياتي سينافاتي سوحي ورغزه جريب حاسثة حاسثت سوطه جريب ورغزه جريب أبي قال هذا هيرون موسى والنبي ألقى البذيري برو... قال حدثنا أبي أبي هو إغرخة وموسى ألقى البذيري وضعه عليه الشام الساد عزيزه أصل عن أبيه أصل فاس على عره حطاب ألا نجل لبع الدائي لله رسول عزيزه فسأله هو يديسه يعطيه إرسيه ويديسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعز شيء أكي ولكن الشيء وشيء ولكن إبتع علي أريه يبصر دو إيسو أهو حاطر على الليل حاطر بحنية إفعى نفسه وقعت أنا فإذا أجل الشيء وشيء بلت وقال يا ربا رسول الله قال بيت واسيسي فما تلفك الله إنه قوة اللي فيه قال لا تقضي علىه حضا واضي النبي لرقب على الله عليه وسلم قول أول خبار فقال رجل وليسار منه أساني يا رسول الله أمسك بحي ولا تخفك عصري الله عرشي وصحيك إغلالا إنه كوية لا يعتبق فتبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرث في وجه البشر وجه نيسى بشارة لا ينققي لقول ليساري ليساري لا ينقل كفر حي ثم قال حربيهان أدرس صلى الله عليه وسلم حضر بعثي حديث السؤال وليقال حدث العليم بحجنه قال أكبر لا شريون عبد على عذل من حذر العقل أرغ أرغنيع بالتب أرغنيع بالتب أول ولا أفراق على الفيل. آتين سليل سأصل بداري تري. آه. الله الدبق. دارغط على دارغط الله. وأجري الزق الذي حلق بيير على توس. فعباري بالأكف يكف يسبيجي وسحليه